وختاما وختاما وختاما وختاما شكر وتقدير للمنشد عمر الامير لمشاركته في قصيده ولدي حبيبي فيسعدهم بها في ق ب و ل ه م س ع ا د ة لا يشقون بها أ ب د ا اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعلهم شافعين مشفعين راضين مرضيين اللهم اكتبهم في عليين و آ ت ه م كتابهم باليمين واجمعنا بهم مع النبيين عندك يا مولانا في اللهم مقعد اللهم ا ح م يا قيوم يا, يا كريم يا غفور يا رحيم يا واحد يا أ ح د يا فرد يا صمد اللهم جاز والدينا ب أ ح س ن الجزاء اللهم جازهما عنا ب أ ح س ن الجزاء اللهم من كان منهما ميتا فارحمه برحمتك ا ل و ا س ع ة اللهم ارحمه برحمتك ا ل و ا س ع ة و أ ذ ه ب عنه ظ ل م ة القبر ب ا ل أ ن و ا ر ا ل س ا ط ع ة اللهم افسح له في قبره اللهم افسح له في قبره اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه و أ ك ر م نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والارض اللهم ومن كان منه ماء ح ي ا ت احفظه بحفظك اللهم احفظه بحفظك واحرسه بعينك واخصصه ب أ م ن ك ومنك ولا تكله إ ل ى نفسك ولا إ ل ى أ ح د من خلقك ط ر ف ة عين اللهم احفظه بحفظك اللهم متعه ب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة اللهم اجمعنا ووالدينا في بحبوح جنتك ومستقر رحمتك اللهم اقر عيوننا وعيون والدينا برؤيتك و ر ؤ ي ة نبيك في دارك اللهم يحيو يا رب اللهم من ابتلي اللهم من ابتلي من جمعنا هذا خاصه ومن المسلمين ع ا م اللهم من ابتلي بالعقوق اللهم فهد قلبه اللهم فهد قلبه اللهم ا ل ل ه م و ر د ه إ ل ي ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه